يا ربنا جيت من الحياة ذاية أرجوك يا ربي لا تردني خاية يا رب تقبلني يا رب تقبرني جيتك أنا تاير يا رب ذاير جيتك أمديدي والعز تكاير رجواي تنجيني يوم الصغير يوم الصغير يوم الصغير يصير منه لها شاير يا ربنا نازير يوم الحساب النير ما ينفع قرايب وقلوب مكظومة وتشوف العجايب ويتركني يا أصحابي يتركني يا أصحابي وأعز الحبايب يا ربنا كل اني بي من نار اللهاي رجلين ما تشيله ودموعه سكاية ما يدري في الجنة ما يدري في الجنة أو في اللظاية يا رب أنا ذاية يا رب يا علي يا عادل وصايف أدري أني ما أسوأ أدري أن أنا عائل بس أطمعي بلطفك بس أطمعي بلطفك بس أطمعي بلطفك, بس أطمعي بلطفك يا رب الوهائل جميع الحقوق بالعالم محفوظة لدى شركة ألوال الطيف بدولة الإمارات